فضل حیدر على الشيعة يا حسبه فضل حیدر على الشيعة يا حسبه باول يوم حازم الفضل رتبة من وخيرا فتح لحائط من غير من غيرا انفتح لحائط الكعب فرحان فرحان الحيدر الشي... <متحدث> <هلا هلا متحدث> الشيعة اول يوم حاس الفضل رتب من خير انفتح لا وفرحان الشعب تنصيبه فرحان الشعب هلف هلف وسط الكعبه منه الشان 100 و24 الف نبي رب العالمين ارسل للبشر ولا نبي ومرسل كان إلى حق ما عطى رب العالمين هذا الحق ان ينولد في بيت الكعبه وهذا المقام لامير المؤمنين علي صيح ويايا يا علي يا علي مسقط راس وصي الكعبه منه الكان غير المصطفى فراع الفخر والشان سبحان الاله الخالق المنان بس حيدر مولود الكعبه بس حيدر اي